بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدتر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر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 لا تبقي ولا تغر لو واحة للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا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 صغرا انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه لله اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين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 بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مَرءٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ لَٰخِرَةً كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا تَذَكَّرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ